Bismillah. sha Fro 117. <تصفيق> ومتاع <تصفيق> الحياة والله عظيم لَوْ فَاقَ دَذَاؤُهُ إِنْ تَلْفَئْنَا مَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ Oh go oh. 129. ونحطينك أي أفضل 119. وما كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما own love. one um... Hola Oi! Oh, yeah. a uh -oh. maz Duo yeah. وكيف تكفون وأن اصب بالاذف وقذوه ذي الى صراط مستقيم يا ايها الذين امنوا تقت الله 227. <تقاطئ> ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 228. وواه 119. واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 110. واذكروا نعمة الله عليكم إذ أَأَنفَأَلَمْ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَمْ فَنَفْئِنَ قُولُوا بِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ وكنتم على شفاح أفرة من النار وكنتم على شفاح أفرة من 119. فأنقذكم منها 110. كذلك يبين الله لكم آيات ذي لعلكم وَتَنكُم مِنْكُمْ قُم أُم نَنْ تُ يذونَ إَِّ خل وَيَأمُونَ وأولئك هو المفلحون أعلى تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من قد ما جاء هم بينات تَأْبِيَ الْبُجُوجُ وَتَنْسُو الدُجُوجُ نِكُم فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ 119. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما وما الله فَلِلَّغِيمِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَٰهُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۖ كُنْتُمْ خَيْرُم مَّدًّا 126. ترجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالمعروف 112. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضر بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرِبُ 117. ويقفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق 118. ذلك بما عصوا ليس سعا من اجل الكتاب مما مكتويت لونا قالون <تصفيق> ها وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذنوبهم omal Oh uh -huh. multimass Beast Alaqah تَصْعَدُونَ وَلَا تَنُونُ عَلَى أَحَبٍّ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَفَا فَكُم مَّن 129. فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم 120. 129. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة وعاسا يغلق شَقائِ فَتَم مِنْكُم وَقَائِ فَتُم قَْذَأَهَ مَنْ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من قُلْ إِنَّ أَمْرَ كُلِّهِ لِلَّهِ يُخْوَنُ فِي أَنْفُسِكُمْ قولونَ لَ كانلَنا مًا أَم ل شيء يؤمم خط الن هنا قُل لَّهُمْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَا تَرْزُلُونَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَّا لَا وَرَنَزَنَ لَنَا فِي نُكْتَبَ نَيْمُ الْقَتْلُ هَلَا مَوْجِئَ اِغْمُ وَلِيَ الْتَوْلِيَ اللَّهُ ما فِي صُدُورِكُمْ مِنَ الْحِصَامِ فِي قُلُوبِكُمْ 111. والله عليم بذات الصدور 112. إن الذين يومًا تتقال جمعان مما تنزل قوم شيقوا ببعض ما كسبوا وَالْقَضَاءُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ إن تَوَلَّىٰ لَهُمْ مِنْ قُمَّ يَوْمَ تَقُومُ ٱلْجَمْعَانِ نَمَسَّ تَنزَلُ الشَّيْطَانُ بِضَبْضٍ وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ فِي الْأَرْضِ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إذا ضربوا في الأرض أو كانوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِنُ والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم 118. ورحمة خير مما يجمعون 119. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحسرون فَ بِمَالَ مَقِ مِ نَْ الض تَْلَُ وَلَكُ تَفَ غَالو قَ بِلَ فَُُ مِنْ, من حَ فاعف عنهم واستوفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ان الله يحب المتوكلين ا إن انصركم الله فان وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أين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 هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على إِذْ بَعَثَ فِي الْمُرْسُولًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آ قَتْلُ عَذَابِ إِذٍ أَيَأْتِيهِ وَيُنَزَّكِ إِذِ الْمَوْعِظَةُ لِمُبُلْقِتَابَ الْحِكْمَةِ عِنْكَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَنْ olammma أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ bat qummos fiba قُلْتُمْ q de قل هو من عند أنفسكم إن الله على أَمَّا أَنصَافَكُمْ يَوْمَ لْتَقَلَ الْجَنَّانِ فَبِأَنِّي لَا وَلِيٌّ عَلَمَ وليا اللهم لن ننفأ قيل لنا قم قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعنا كفر هم للكفر يومئذ أقرب منهم يَقُولُونَ نَبِيٌّ اهَوَى مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ Uh... بل أحيا <socks oczywiście> <pel> وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يلحقوا بِذِمٍّ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَمْعُونَ شُرُونًا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَمَّا <تصفيق> 117. ويستجاه لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح 118. للذين وَأَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالُوا لَوْلَا مُنْسِئُنَا سُبْحَانَ ٱلنَّاسِ قَدْ جَمَعُوا لَكُم فخ شَ فَزَذَهُُم إانَ فَذَا دَنغُ إمَ أنقله بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سورا Oh, boy. فل تَ سَظَ النَّون بِمَفَزَةٍ مِنَ الل فَ تَح سَفَ ولهم عذاب أليم ولله ملك 129. إن في خلق السماوات والأرض والله على كل شيء قدير 120. في خلق Samawati wa al-arzi wa akhtila fi al فَكَوْنُ وَإِذْ أَتَمَّ فَقَوْنًا فِي خَلْقِ بنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا أرب بَنئِم الن الن سَمِ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيدنا كلا تخلفوا الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ وَقَتَلُ وَقُتِلُ لَكَصِرَّ عَنّ سَ وَلَ أودِ قِيلًَا نغُم جَ الن تَجر مِ تَحأَن وَلَ أودِ خِيلًَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ له حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد وَ مت قاللُ ص مَؤ ج الن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين E <muchos> aí?